أنا قال ربنا جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم وفيه دلالة على أن وقوف الملائكة كوقوف الجنود في الدنيا صفا صفا أما وقوف الناس في أرض المحشر فيظهر أنه صف واحد يدل عليه قول الله جل وعلا في الكهف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وقد قيل إن الحكمة في هذا أنه لا يشعر أحد أن أحدا يحجبه عن الله لا يشعر أحد أن أحدا يحجبه عن الله تبارك وتعالى فملائكة الرحمن يقفون صفا صفا أما سائر الخلق في يوم العرض الأكبر فيكون يقوفهم صفا واحدا بين يدي ربهم تبارك وتعالى من هذا الحديث كله المجمل يعلم أي عظيم منزلة للملائكة عند ربها تبارك وتعالى ومع ذلك هم خلق من خلق الله لا يملكون لأحد ولا لأنفسهم ضرا ولا, ولا نفع ولذلك عظمت خشيتهم من ربهم جل وعلا قال الله عنهم وهم من خشيته مشفقون وهم من خشيته مشفقون وخشية الله هي الخوف منه مع محبته وخشية الله هي الخوف منه جل وعلا مع مع محبته وملائكة الرحمن في الدرجات العليا من هذه المنزلة في الدرجات العليا من هذه المنزلة يبقى أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال ببعض أحوال المؤمنين بقي أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال ملائكة الرحمن المؤمن يتشبه بالملائكة فيما يقبل التشبه به قال عليه الصلاة والسلام لا تصفون كما تصطف الملائكة عند ربها وهذا في الصلاة وفي قوله جل وعلا ما منا إلا له مقام معلوم دليل على أن الناس منازل وأن كل أحد قد, قد يوكل إليه شيء لا يوكل إلى غيره فمعرفة الإنسان بحاله بوضعه يعينه على أن يعيش في هذه الحياة الدنيا العيشة المرضية ويجعله قادرا على أن يفقه مسيره في الحياة لأن الكون الإنسان يطلب ما ليس له